Muhtaram jamoat, saflarimizda iksilaylik, oralarimizda bo'sh, ochiq joylar qolmasin. Tashqardagilar, ayvondagilar, podoldagilar saflarimiz safga ulansin. Jamoat safidan aloqada bo'lib qolmaylik. Allahu akbar, <gülüyor> Allahu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.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 إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ اليس الله باحكم الحاكمين الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتواصوا بالحق, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 Аллоҳу акбар As-salamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Astaghfirullah. Assalamu alaykum. الله اكبر سبحان الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 تَنَاوَلُوا بِالرَّحْمَةِ فِي قَوْمٍ مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ ۚ قُلْ فَاتَّبِعُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صادقين.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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءً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 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُولُهِ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 وَأَنَّ الَّذِينَ بَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُظْلِمُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس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 لَن يَضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَ رُسُمًا لَّا يُنصَرُونَ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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَصَابَتْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ أَأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 بل ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فاورهم من فاورهم هذا بل ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من هذا يمددكم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 أُلئِكَ جَزَ أُهُمْ مَغْفَِةُم مِرَبِّهِم وَجََّةٌ تَجر مِنْ ت تحتِأَنهَار تَجر مِنْ تحتِه الأنهار, الأنهَارُ خَالدِينَ فيِيهَا نِعمْمَّ أأَجرُ العامِلين الذي وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسْتَيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا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 وَلا قَدكُ تُمتَمَن النَّونَ المَوتَمِ قَبللأَ تَقَوه فقَدَ رأيتُم فقَد رَأيتُموه وَأَن تُم تَرُون ال سَم الله اكبر الله سبحان الله الله اكبر, الله أكبر.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 وَمَا مُحَّدٌُ إِلَّا رَسُول وَمَا مُحََّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدَ خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِ الرّسُل أَفَإِما تَأَقُدِ لَ قَلَبَةُ مع عَلَ عقَابِكُم وَمَ يَو قَلِبَ عَلَى عقِبَيهِ فَلَ يَضُررَ اللهَّه شَيْئَاءُ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 حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا, فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 وليبت لي اللهم ما في صدوركم وليمحصم ما في قلوبكم وليبت لي اللهم ما في صدوركم وليمحصم ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور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 يا الله لمن حمده الله اكبر الله والله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 La ilaha illa allahu nasta gufirullah Nasa alu kal janata wana'u minan naar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 وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ مِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَلِيظَاً قَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشابرهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 لََدمَن النَّ اللَّهُ عَ المُؤمِنينَ إذبَعثَ فِيهِم رَسُول إذ بَعثَ فِيهِ مَسُولًا مِنْ أَافُسِهِم يَتْلُ عَلَيهِم يَتْلُ عَلَيهِم آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِم وَيُعَِّمُهُم. أَو يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هذا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 أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ النَّاسَ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَقَالُوا لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ دَفْعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ للكفر يومئذ أقرب منهم يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ مَكْبَرُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُ مَكْبَرُ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 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ لَْ يَمسَسهُم سُُ وَتَّبَعور الوانَ اللَّ وَلَّهُ ذُ فَبلٍ عَظم إِ مَا ذَلِكُم الشَّيْطانُوا يُخَوِفُ أَْل أَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ إِن لَّيُضِلُّ رَبُّكَ شِيعَتَهُمْ يريدوا الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم, ولهم عذاب عظيم إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهِ لا یضُرُّ اللهَ شیئًا ولهم عذابٌ أليمٌ ولا یحسبنَّ الَّذین کفروا أنَّ ما نُملی لہم انما نملي لهم خير له خير لانفسهم انما نملي لهم انما نملي لهم ليزدادوا افتما ولهم عذاب مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حتى, حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا كَانَ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 Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Allahu akbar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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم هو خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّعُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْكتُبُ مَا قَا وَقَتْ لَهُ الأأَبِيَأَ ب وَرِ حَقت وَنَقُلُذُوقُ عَذاَابَ الحَر ذَللكَ بِمَا قدَدَّمَتأَدكُم وَأََّ اللهَّ لَسَ بِظََّ مِ للِععبد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 inka bu fan ko koba sul mi poblka u bilba ti o zo boi a la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 لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ, الذين أوتوا الكتاب وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا أَذَا كَثِيرًا Ала tasma'una min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku wa min allazina ashraku adan kaseeran wa in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 فَبِسمَا يَشْتَرُون ل تَحسَبًاَّينَ يَْفرْرحونَ بِمَا أَتَ وَيُحبّونَ أَ يُحمَدُ وَيُحّونَ أَ يُحمَدُ بِمَا لَم يَْفعَلُ فَلَا تَحسَبًاَّهُم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ال الله اكبر سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولو طال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 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَوْزِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَصَّنَا مِنَ الْأَضْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا على رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَن مَا لا لَأُضَيِّعَ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقَاتَلُوا وَقotaَ الأُ وَقُutilula u كَffiiraعَهُ سَatiه wala uدخlang naهُ walaدخlangهُ جَّati تَجرر مٍ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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ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 Sami'a Allaho liman hamida Allaho akbaro Allaho akbaro Allaho akbaro Allaho akbaro السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا اله الا الله نستغفر الله لا اله الا الله نستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك منا الله اكبر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 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاثا واربا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ذَلِكَ أَدْنَاءً لَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ مِّنْهُ نَفْسًا عَنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا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 وَابْتَلِ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا, ومن كان فقيرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم رزقُهُم مِنهُ وَقُ لَهُم قَوْلًَا مَرُوفَ وَالْيَخشََّذينَ لَتَرَكُ مِن خَلْفِهِ ذُرِييَ لَتَرَكُ مِنْ خَلفِهِ ذُرِيَتَضعَافًا خَافُوا عَلَيهِ. خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالا يَتَاما ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ, <إنما يأكلون, <إنما يأكلون فِي بُطُونِهِمْ نَارًا, <إنما يأكلون> <في <بطنهم> نارا> وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 Aba qum waabana qum la taadoruna ayyuhum aقabُ la quُ nas Fari bo مulo I Allah ha ك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 As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Allahu akbar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 ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَلَهُمَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ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 تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا, يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم وَالَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فاستشهدوا, فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إن الله كان توابا رحيما الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر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 Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdina s-sirata al-mustaqim Siraata al-lazina an'amta alayhim Ghayri maghdubi alayhim Walal dalalim In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 أَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا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 فَإِن كَرِهْتُمُهُ فَنَعْسَى أَن تَكْرَهُوا فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُمَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَنِيظًا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 لِين حُرِّمَة عَلَيْكُم أَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُ وَأَخَواتُكُم وَعَّاتُكُم وَخَالَاتُكُم وَبَناتُ الْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأَُّ تُ نِسَاءِكُمْ وَرَبَائِبُكُم الَّاتِ فِي عُجُورِكُم مِ النِسَائِكُمُ الَِّي دَخَْتُم بِِن. وَرَبَاء إِبكُم الَّاتِ فِي عُجُوركُمْ مِن النِسَائِكُمُ الَّاتِ دَخَلْلتُم بَِّ فَإِل لممْ تَكُوا دَخَلتُم بِِ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلال آبناؤكم الذين من أصلابكم وحلال أبناؤكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم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 فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ أَنكِحُهُ بإِذْنِ أَهْل وَآتُهُ نَّأجَهُ بالِالمَعْرُوفِي محُحصَنات محصَناتٍ غيْرَ مسَافِحاتُِ غَلَ متتَّخذاتِ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 للِجَالِ نَ صبُ مِم مكْتَسَبُ وَلِّسَائِنَ صب مِم مَكْتَسَاب وَسْأل اللهَّه مِن فَضلِ إِ اللهَّهَ كانََ بكُلّ شَيئ عَمَا الله إِ اللهَّهَ وَسأل اللهَّه مِن فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 وَلِين <تصفيق> الررجَالُ قَوَّامُونَ عًَا النِسَاءِ بِمَا فَقَلَ اللهَّهُ بَعضَهُ عَلَ بَعض وَ بِمَا أَم فَقُ وَبِماَا أَمْوَالِهِمْ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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهينا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 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا الله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 لِّين <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا وَإِنكُ تُمَّ رضَاء أَوعَى سَفرَرٍ أَْجَ أو أَحَدُم مِنكُ مِنَ الغَ إطِي أَوْلَ مَستُم النِسَ أَلا مَسُْمُ النِسَ أَفَلَمْ تَجدِ مَا أَنْ فَتَََّمُ صعيدَ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 وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهِ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 آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ تُطْمَسَ وُجُوهُهُمْ فَنُرَدُّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَ أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 وَلّين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كفروا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 أَمْلَكُهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات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 والله اكبر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 أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إليك وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ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 فَكَفَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصبَةُم بِمَا قَدَّمَتْ أَْذِيهِمْ ثُ جَاءُكَ يَحِْفُونَ بِلل ثَُّ جَ أُوكَ يَحِْفُونَ بِاللهِ إن أَرَدَنَ إِلَّا إِحسَانَ وَتَوْفِي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 ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما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 ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه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 وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن لا فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُم فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ لا يقول انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله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 إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر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 اينما تكونوا يدريكم الموت اينما تكونوا يدريكم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ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 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللَّهُ وَ يا الله هو حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَلِلِّين ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيته طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون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 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله أكبر سمع الله لمن حمده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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الحنان المنان سبحان الملك الديان المعروف بالإحسان والموصوف بالغفران مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح والتسابيح وختم القرآن هذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عطق من النيران La ilaha illa allahu nestaghfirullahu Nes'aluka al jannata wana'uzu bika minennaar Bitir namaza Allahu ekbar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 والله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ العزيز الحكيم الله اكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ربنا القدوس رب الملائكه والروح لا اله الا الله وحده لا شريك له له <لا> الملك <لا> وله الحمد وهو على <آك> <لا> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana teqabbel minna inneke entes sami'ul alim ve tub aleyna inneke ente attavvamur rahim. Allahumme a'innna ala zikrika ve shukrika ve husna ibadetik. Allah Ta'ala kunduzları, savab umidda iman bulan tutkan rozalarımızna. Bana hazır taravih namazda sahabi bulgen kurallarımızna, khatma kurallarını dargahinde husna kabul eyle. Allah Ta'ala Ta'ala hasil bulgen savablardan o'tgan ahli islom ahli iymonlarni o'zing bahramand qila. Alloh taolo Qur'onining hidoyatiga hammamizni yo'llab qo'yib, Qur'onining dastur amal dasturi amal qilarak hayot <gülüyor> kechirib bormog'ligimizni <gülüyor> Alloh o'zing muvaffaq qil. Jamoatimizni bosgan qadamlarga ajr-i hasanot Bu kechalarni, bu bu muborak oyda qilinyotgan <gülüyor> duolarimizni o'zing ijoboting et. Qoronlarimizni hatm-i Qur'onda qalamini bizga gozal holatda tajvid bilan o'qib berib turgan qorimdonlarimizni Alloh taoloh hifzi himoyasida asra sokiralarini yanada baquvat hifzlarini yanada o'tkir qil. Alloh taoloh Qur'oning nuri ni musulmonlarning ichida taratib borishliklarini allah o'zing muvaffaq qil. Alloh taoloh bemorlarimizga shifoyi komil shifoyi ogil ato qil. Musoafirlarimizni hozir ayla. Alloh taoloh kasbkorlarimizga baraka ber. ota onalarimiz, duogoylarimizni umrlarini, rizqlarini uzoq qil. Farzand zurriyatlarimizga salohiyat ato qil. Alloh taolay yurtimizni kulli balo ofatdan ozing asra. Xalqimizni ozingni rozi qiladigan xalqlardan bo'lishligini nasib ayla. Ta Alloh taolay hammalarimizni dunyo va oxirat saodatiga ozing musharraf qil. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين